الزمور 91 الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت أقول للرب ملجأي وحسني الهي فأتكل عليه لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر بخوافيه يظللك وتحت اجنحته تحت مي. ترس ومجن حقه لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وبأ يسلك في الدجة ولا من هلاك يفسد في الظهيرة يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك إليك لا يقرب إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك لا يلاقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك على الأيدي يحملونك لالا تصدم بحجر رجلك على الأسد تطأ، الشبل والثعبان تدوس لأنه تعلق بي انجيه أرفعه لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له معه أنا في الضيق انقذه وأمجده من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي آمين اللي فكر معنا احنا قلنا ان المزمور ده بيدور حوالين الحرب الروحية فكرة الحرب الروحية ان المؤمن بيتعرض لحرب من إبليس علشان ما يكملش سعيه ما يكملش الحياة اللي الرب عاوزه يكون بيعيشها الحرب دي شئنا ام ابينا موجودة انت مدرك ان في حرب او مش مدرك ان في حرب هي موجودة وحرب شغالة كل الوقت ولو بصينا للأوضاع الروحية المحيطة بنا هنشوف سمر هذه الحرب إن ازاي يعني المؤمنين في معظم الأحيان مش عايشين مشيئة الله ليهم لهمش تأثير في العالم اللي هم عايشين فيه بالعكس العالم هو اللي مأثر عليهم ده بسبب الحرب الروحية قلنا الكاتب المزمور بإرشاد من الروح القدس كلمنا في أساليب إبليس بيستخدمها في حربه مع المؤمن وخدنا ست أساليب حاجة اسمها فخ الصياد حاجة اسمها الوباء الخطر حاجة اسمها خوف الليل وسهم يطير في النهار وحاجة اسمها الأسد والصل دول ست أساليب اتكلمنا عنهم بعد كده قلنا طيب دور المؤمن ايه في الحرب دي يعني المؤمن مفروض يعمل ايه في الحرب دي قلنا ان المؤمن ثلاث حاجات مطلوبة منه أول حاجة بيقول لأنك قلت انت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكنك خلاص يبقى بعد كده لا يلاقيك شر فقلنا ان المؤمن مفروض يتمسك بالرب يجعل الرب مسكنه وملجأه بعد كده في عدد 14 بيقول لأنه تعلق بي ونجيه إذن برضو دور المؤمن أن يتعلق بالرب في كل أمور حياته يطلب قيادة الرب يطلب إرشاد الرب يطلب حماية الرب ما تمشيش وأنت متكل على نفسك امشي دايما وأنت متعلق بشخص الرب ثالث حاجة وآخر حاجة الرب بيقول في نفس العدد رفعه لأنه عرف اسمي ثلاث كلمات لأنه لأنه الرب وعد ينصرك لو أنت عملت الثلاث حاجات دي جعلت العلي مسكنك تعلقت بالرب عرفت اسمه. وقلنا عرفت اسمه يعني ايه؟ يعني من دراستي للكلمه من اعادي قدام الرب بعرف شخص الرب نفسه. زي ما الرسول بولس قال لأعرفه. وأنا بعرف الرب بينجين. كل ما عرف الرب واعرف صفات الرب بعرف اتكل عليه. بعرف اتمسك به. بعرف ألجأ ليه. كل ما تعرف الرب أكتر هتحتمي فيه أكتر. الرب هينصرك أكتر. مش كل ما تعرف إبليس أكتر هتنتصر عليه. يعني سعاد بنفتكر ان احنا كل ما نقرا عن الحرب الروحيه اكتر او نسمع عن ابليس اكتر هنعرف ننتصر الفكره دي مش صح خالص اعرف الرب اكتر كل ما تعرف الرب اكتر الرب هو اللي هيكون بينصرك ورفعه لانه عرف اسمه طيب معدى النهارده مع اخر حاجه وهي طيب الرب بينصرني ازاي بقى يعني الرب وعد بالنصره وعد ينجينا ويرفعه ازاي بيعمل كده الرب برضو في ثلاث حاجات الرب بيقودنا فيها في موكب نصرته كل حي لما بنتكلم عن النصرة احيانا بنعتقد ان النصرة دي حاجه واحده يعني ساعات نفتكر ان النصره ده موضوع واحد لا الحقيقه ان في ثلاث مستويات من النصرة الروحيه في ثلاث مستويات من الانتصار الروحي على ابليس عاوزين نفهمهم بسرعة كده مع بعض ولو عناوين يعني كل حاجة من دي ممكن نتكلم فيها كتير وليها موضوعات كتير خلونا نبص مثلا في أو عدد أربعة بيقول بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي بخوا فيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي يعني أنت لو بتسال طب الرب هيعمل معايا إيه بيرد عليك بيقول لك بخوفيه يظللك وتحت اجنحته تحتني ده أول مستوى في النصرة الروحية كاتب المزمور زي ما اتفقنا في كل المرات اللي فاتت شاعر فبيستخدم في الكتابة الأسلوب المجازي بيقتبس تعبيرات تشبيهات كده من الواقع يجسد بيها معاني روحية عظيمة جدا هو برضو هنا في نفس الايه بتاعتنا دي مستخدم صوره بلاغيه جميله جدا يعني ايه بخوافيه ايه خوافيه دي بخوافيه يظللك وتحت اجنحته أجنحته ازاي يعني ايه فكره الجناحات دي اه كاتب المزمور بيرسم قدامنا بريشه الشاعر صوره النسر بيقتبس صورة النصر اللي لو فينا حد يعرف يعني هم كانوا عندهم الحاجات دي معروفه ومشهوره انهم عايشين في برية يعني النسر طائر قوي جدا وعظيم جدا ما بيعش إلا في الاعالي لازم يبقى اعلى من أي حاجه يعني دايما يدور على أعلى حاجة عشان يبني عشه فيها على قمم الجبال يحب يبقى هو فوق الكل باصص على الكل حد شايفه لكن هو شايف كل حاجة ده النسر فبيقولوا النسر ده قوي جدا جناحاته قويه جدا منقاره حاد جدا مخالبه يعني لو هو طاير كده شاف اي فريسه الفريسه بتبقى مش شايفاه لكن هو شايفها ينقض عليها بمخالبه الحاده دي يعني يقطعها جناحاته نفسها قويه جدا لو خبط اي حيوان بجناحه ده يكومه لكن بيقولوا هذا الطائر العظيم اللي عايش في الاعالي لما بيبيض والبيضه بتاعته تفقس وتطلع نسر صغنون بيتصرف مع النسر الصغير ده غير كده خالص يعني غير اللي بيعمله مع الكائنات كلها مع الفرخ بتاعه بيبقى حنين قوي ورقيق جدا يعني مختلف خالص يعني تحس ان هو مش هو نفسه يعني لا هو نفسه فالفرخ الصغير بتاع النسر بيبقى لسه طالع حته لحمه حمرا ما يعرفش يدافع عن نفسه ما ما يعرفش يحمي نفسه من اي حاجه وبيبقى مطمع لكل الحيوانات اللي موجودة في البريه يعني لو في تعبان مثلا شاف فرخ النسر ده يزلطه يعني لا بيعرف يدافع عن نفسه ولا بيعرف يعمل اي حاجه فبيبقى مطمع لاي حد عاوز يبلعه الاب عارف كده فيعمل ايه بقى بخوفيه يظللك وتحت اجنحته تحتمي يعني ايه بيقولوا النسر الاب لما يبقى وقف في العش كده ويلاقي اي حيوان غريب بيحوم حوالين العش يجي يواخد فرحه تحت جناحيه تحتمي بيقولوا الجناح بتاع النسر ناحيتين يعني الناحية اللي على الوش دي الخارجية ريش قوي وخشن اللي بيدرب بيها لكن لو انت فتحت جناحه وكده تلاقي من تحت اللي بنسميها الباط مغلف بريش ناعم قوي عامل زي ريش النعام كده حاجة يعني رقيقه جدا غير خالص الريش الخارجي ده دي اللي بيسموها الخوافي والاسم جاي منين لانها مخفية مش باينه يعني اللي باين هو الريش الخارجي الريش الداخلي ده مش باين فبيسموه الخوافي دي تحت خوافيه بخوافيه يظللك ففرخ النسر يبص لاقي ابوه بياخده بياخده بياخده ويجي قافل عليه مش شاعر باي خشونه ولا اي عنف ولا حاجه ده شاعر بايه بنعومه ودفء يا سلام حاجه جميله قوي الاب بيعمل كده ليه لانه شايف عدوه وشايف عدوه ده بيقترب وشايف ان العدو ده لو حاول ياكل الابن هياكله لان ابنه لسه ايه صغير دي اول مرحله في النصره الروحيه ان الرب يخفيك من عيني العدو ما يسمح لكش بمواجهة العدو يتلقى هو عنك هجوم العدو ويحطك تحت جناحاته تبقى أنت حاسس بإيه؟ دفء؟ نعومة؟ أمان؟ طب أنت عملت إيه؟ عشان يحصل كده؟ مش حاجة لاني ما قدرش يعمل حاجة أصلا دي اللي بيقول عنها هنا إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار اللي في عدد عشرة بيقول لا يلقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك يعني ايه؟ يمنع اصلا ان الضربة توصل لك بعنيك بس تبص وتشوف قد ايه العدو بينهزم قدامك من غير ما تعمل حاجة يعني ساعات فرخ النسر كده يبقى عنده حب هو ابويا بيعمل كده ليه؟ فيقعد ينكش كده ويبص من تحت الجناحات فيلاقي تعبان مثلا كان مقرب من العش وفجأة لما الأب عمل كده التعبان عمل ايه؟ بان عليه الرعب وطلع يجري فيقولك شوف التعبان خايف مني ازاي؟ هو مش خايف منك هو خايف من مين؟ من الأب بس انت بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرر انت شايفش سرير أبوك بيعاقبه لكن هو مش خايف منك انت بس معلش يعني الأب بيفوته له عادي يعني مش مشكلة ويا ما احنا في المرحلة دي تكبرنا وافتكرنا ان احنا المنتصرين وان العدو خايف مننا وإبليس بيطلع قدامنا وهي القصه ما كانتش كده خالص يعني ففي أول سنين من الإيمان بنبقى حته لحم حمراء روحيا مش فاهمين حاجة لسه مولود من الرب جديد معرفش يعني ايه عالم روحي اصلا معرفش يعني حرب روحيه معرفش ابليس معرفش اي حاجه لو ابليس حاول يبلعني هيبلعني فالرب عشان يحميني في المرحله دي بيعمل ايه بخوافيه يظللك اول ما كنا نحس في المرحله الاولى دي باي الم باي خوف باي هجوم كنا نلجا للرب على طول على طول تلاقي احساس ايه الدفء والنعومه وتلاقي الحاجة اللي انت كنت خايف منها دي بتهرب منك صح؟ خدنا ألم في نفسنا قلنا شوف, شوف ابليس العبيد بيهرب مني على طول مجرد ما صليت بس هو مش خايف منك بصراحة انت مش عارف ايه اللي حاصل في الوقت ده اللي حاصل في الوقت ده ان الرب هو اللي بيتصدى ليك ويا ما تكبرنا واعتقدنا ان احنا مؤمنين كبار وبتاع القصه ما كانتش كده خالص بشبهها بايه عشان اقرب المشهد لحضراتكم افرضوا انا مثلا عيل صغير كده وبنياني الجسماني يعني مش قوي حاجه ضعيف كده بس بلعب مع صحابي في الشارع زي كل العيال يعني في الشارع عندنا في واد كده جدا هو صحيح قدي في السن بس يفصل مني اتنين بصراحة طول بعرض كده وعضلاته بتاع فمرة واحنا بنلعب اختلفنا اتخنقنا الواد طول بالعرض ده مسيكني وتنو يضرب فيا وأنا مش بحط منطق خالص مش عارف أعمل أي حاجة وأعلي في الأرض ونزل ضرب فيا في مجيت أبويا أبويا بيلعب كمال اجسام حاجة كده يعني شاف المنظر ده فجري علي وجه شاي الواد من فوق ونزل ضرب فيه عجنه الود رأت في الأرض مش قادر يرفع رأسه وجي أبويا مقومني أنا بقى بعيط <تصفيق> مسح دموعي طب طب علي نفض لي هدومي وقال لي تعالى ارفع رجلك ارفع رجلك حطها على رأس الواد اللي كان بيضربك ده الواد رأت في الأرض مفتح بس مش قادر يعمل أي حاجة خوفا مني خوف من ابويا وانا بقى خايف خايف احط رجلي على راسه يعني حط رجلك ما تخافش انا معاك واحط رجلي على راس الواد ده والود مش قادر يعمل حاجه بيردلي كرامتي يعني بي... برجع البيت بقى طاير من الفرح شفت الرب عمل ايه غير مشاعر الهزيمه والانكسار بمشاعر فرح اجري على ماما وقال لها ماما ماما ومش انا النهارده حطيت رجلي على راس الواد فلان ولا قدر يعمل لي حاجة ماما عارف الوطفلان بتقول لي مش ممكن ولا لا تصدقيني يا مام ولا قدر يعمل لي حاجة بابا واقف في الصالة عمال يغمز لي خلاص قتلت مريعشة قوي يعني احنا فاهمين يعني مفاهمين القصة شكلها ايه انا ما بجزبش هو انا فعلا حطيت رجلي على راس الوطفلان لي. ومعمل ليش حاجة بس لانه خايف من مين من ابويا يا ما حطينا رجلينا على مناطق كانت تعبانه ومواضيع كان ابليس ماسكها علينا والرب ادانا نصرة وادانا تحرير بس مين اللي اداني الرب ففي المرحله دي انا اسمي منتصر ولا منصور عندنا كلمتين في العربي في حاجه اسمها منصور وفي حاجه اسمها حتى مستخدمينها اسماء للاشخاص يعني في واحد اسمه منصور تعرفه منصور واحد اسمه منتصر في الحاله دي أنا اسمي منصور ولا منتصر؟ منصور مش منتصر هل أنا انتصرت على الودة؟ لا أنا ما انتصرتش على الودة أنا نصرت مين اللي نصرني؟ أبويا أبويا انتصر على الودة لأن أبويا أقوى من الودة واداني نصرته إداني أستمتع بنصرته على الولد ده فأنا في الحالة دي اسمي نوصرت أنا منصورة على ده لكن أنا مش منتصر على الواد واضحه يا ما جربنا عشان كده مش عايز أتكلم كتير في الحته دي. ده المستوى الأول في النصرة. في السنين الأولى في الإيمان يا ما الرب رفعنا من حاجات. يا ما كنا واقعين في مشاكل أكبر مننا جدا ولا نقدر نطلع منها أصلا. وفجأة بمجرد ما سلمنا حياتنا للمسيح لقينا قيود بتتفك وأوضاع بتنكسر و... و... في المرحلة دي أنت كنت منصور على إبليس لكن خليني أسأل سؤال هل الوضع ده مرشح للاستمرار مشكلتنا بقى ان احنا فاكرين ان الوضع اللي احنا بنقوله ده هو ده الحياة المسيحية يعني هي دي النصرة المسيحية على طول الخط أو نسمع منصور أو منتصر لنا الفكره دي لا الوضع ده مش مرشح للاستمرار ما ينفعش يستمر الوضع ده مريح للولد يعني الولد انبسط من القصة صح؟ من اللي أبو عمله لكن هل هو مريح للأب؟ ولا الأب الآن؟ الآن؟ لأنه أنا صحيح في الموقف ده نصرتك بس مشهدك وانت واقع في الأرض والرواد عمال ينزل فيك ضرب مش مفارق خيالي صح؟ أنا صحيح اتدخلت وقومتك وضربت الواد وكل حاجة. بس أنا حاسس إنك إيه؟ ضعيف. فأنا مش هبقى مطمن لإن بكرة لو تكرر المشهد هتنضرب تاني. فده مش حل. يعني ده موقف خلصناه. بس ده مش انتصار. دي نصرة. فأنا عاوزك تبقى أنت قوي. امتى الأب بيبقى سعيد؟ لما يلاقيني بقى ابتديت اخد بالي من نفسي واتغذى كويس ولعب في الجيم بحيث ابقى بنيان قوي اقدر ادافع بيه عن نفسي وقتها الاب بيحصل ايه بيطمن مش معناه ان هو يتخلى عني بيقول لي يعني لازم تعتمد على نفسك عشان مش فضيلك يعني لا انا معاك بس انا احبك تبقى ايه قوي زي يعني انا شوف انا بلعب كمال اجسام ازاي نفسي تبقى انت قوي زي كده نفس القصه دي بتحصل في الطبيعه بيقولوا النسر احنا اتفقنا بياخد الفرخ بتاعه تحت جناحيته ويحميه وما يخليش الشر يدنه إليه بس ده مش وضع مرشح للاستمرار ما ينفعش, ما ينفعش تقول للاب النسر ابنك هيتنوا كده تنك طول العمر تاخده تحت جناحيك يقول لك لا ما ده بس في في الوقت الأوليني بس كل شوية الأب بيفتح جناحاته ويبص على ابنه ده بيلاقيه بيكبر بيطلع له ريش ابتدى يب... جثمانيا يبقى أقوى الأب بيبقى كويس واسئة امتى يبتدي الابن يعتمد على نفسه كل حاجة بحساب بعد شوية لما الابن بيكبر ويطلع له ريش كده ويبقى ويوحشه ال الخوافي الدافيه دي الدنيا ساقعه مثلا فعاوز يخش في الخوافي الدافه سيو سيو سيو يبص يلاقي الاب ايه قفل سو سيو سيو ليه ما انا تعودت على اللمس الحنينه دي يعني على فكره في ناس قوي تروح يعني لو سالنا النسر الصغير ايه فكرك عن ابوك هيقول لك ابوه يا دنايم ورقيق ودافي عاوز أقول له الحياة مش كده، مش دي كل الحقيقة، أبيك أبوك ده ملك السماوات، الحيوانات كلها بتخاف منه، ده قاسي جدا على الحيوانات، بس خبرتي أنا بتقول عنه أنه هو إيه؟ لأن أنا ما شفتش غير الخوافي، برضو مؤمنين كتير بسبب خبرات الأيام الأولى في الإيمان تلاقي فكرهم عن المسيح إيه؟ الطيب اللي يعني، أول من ربي يبتدي يسمح لهم بشوية تخشونة شوية في الحياة يقول لك مش ده اللي أنا متعود عليه يعني مش ده يسوع اللي أنا متعود عليه يسوع مش هو الحنية بتاع الخبرات وكنت سايبة مكارونا على النار وكتها تتشيت مني ما تعرفش ازاي الرب اتدخل و... ويعني الحقت البتاع مكارونات ايه مش بتسمعون الخبرات دي بطلوا بقى خوافي يعني بطلوا خوافي اطلع بص للي يقولوا الاب النسر يبتدي بعد شوية ما يسمحش بالخوافي ولو لقى الابن ساعات الابن كده يبتدي يتداقل كده ويطلع على طرف العش احنا قلنا العش بيبقى على قمه جبل مثلا ويبص كده منظر مخيف من قمه الجبل فيجري سوسي وسوسي عاوز يداره يلاقي الاب خلاص مرحله الخوافي دي خلصت انا ما خلفتش واحد أتني أخده تحت إيه؟ جناحاتي أنا يوم ساعدتي ان أشوفك نسر زي انت مخلوق لارتفاع الجناح زي ما الكتاب بيقول أنت مخلوق عشان تكون ملك للسماوات زي ما أنا ملك السماوات مرحلة الخوافي دي مرحلة بس مش لازم تستمر بيقولوا بعد شوية الأب النسر بيعمل حاجة غريبة جدا بيجي مادة جناحه تحت الفرخ الصغير فرخ متعود على الناحيه الايه الجوانيه الناعمه دي لا المره دي يوجه له الناحيه الخشنه ايه ده أنا مش متعود على الخشونه دي معلش ما هو جناحه بكبرته ويجي حاطط الجناح ده تحت الفرخ الصغير ده وشايله الفرخ بقى بي... ايه ده مش مش فاهم ايه اللي بيحصل ده والملمس مش هو ملمس النعومة الا يقولوا يجي طالع واقف على طرف العش منظر مخيف جدا مش بس كده ويجي واخد ابنه وطاير يا لا ايه ده هو, هو مش, مش فاق ياريت كده وبس ويقولوا يجي فجأة ساحب جناحه من تحتي وسايبه يقع الهوى فرخ الناس مش فاهم ايه ده بعد الخوافي وبعد الريش الناعم وكان بيخاف عليهم من الهوى الطاير ايه اللي بيحصل ده على طول اول فكرة بتيجي في بالنا ان ابويا تغير على طول دي السهل اوي يشك في صلاح الله ده اللي بيحصل لنا اول من رب يسمح لنا بظروف صعبة شوية الاسهل اوي اشك في ان الرب تغير الرب ما بيتغيرش الاب هو الايه هو نفس الاب نفس المحبة بس الأب عاوزك تكبر فلازم يسيبك تواجه الخطر وهو بيقع كده الأب بيبقى عمال يلف يطير حوله يطير حوله وليه حساباته وليه تقديره لغايه لما يعيه خلاص يعني مش مستحمل أو هيخبط في حاجة او بتاع يجي نازل تحتيه ورفعه بالناحيه الخشنه برضه مش بالناحيه النعم يجي نازل تحته ورفعه واخده على جناحه وراجع به العش <تصفيق> بعد ما يكون قطع الخلف بقى زي ما بيقولوا يعني يعني خلاص مش خلاص كان متوقع الموت ايه اللي بيحصل ده الشام ايه اللي بيحصل ده وليه محضر له كده فار مثلا صغير كده يقول له اتغزب انت النهاردة تعبت قوي يعني وتاني يوم يقرر نفس القصة دي بس بيني وبينكوا بعد تاني يوم تالت يوم الفرخ النسر وهو بيتشال بالجناح مش بيخاف زي اول يوم صح؟ لأ من خلاص فهمت ان الحكاية متأمنة يعني الرب مش سيبني للموت لأ في حاجة بتحصل بس هو في الاخر بيتدخل يعني بس مرة في مرة كده لما الاب يسيبه ويقع كان في الاول بيقع كده زي شوال البطاطس كده لا تاني مره تالت مره وهو بيقع يبتدي يحرك جناحاته فيفاجأ بحقيقه ان جناحاته ينفع تشيله ان ينفع بالرفرفه دي انه يطير ما يوقعش كده صحيح اول مره ممكن يطير شويه وبعدين يبتدي يقع تاني فيش مشكله تالت مره هيبقى احسن رابع مره يبقى لغايه ما يجي يوم والاب بيسيبه كده يجي طاير جنبه بيبقى اسعد يوم في حياه الاب وفي حياه الابن لما الاب يلاقي نفسه ابنه طاير جنبه يقول له فاهم بقى انا كنت بعمل معك إيه؟ انا مش بتخلى عنك ولا انا سايبك عشان تتالم انا عاوزك تطير زيي بدل ما انت قاعد في العش مستنين اجيب لك الاكل انت من حقك يكون ليك جناحاتك اللي تطير بيها وتنقي الاكل اللي انت عاوزه أنت مخلوق عشان تكون ملك مش مخلوق علشان تكون فرخ نسر دي مرحلة في حياتك بعلمك أو بديلك نصرتي لكن لازم يجي في وقت تبقى أنت إيه؟ منتصر والحيوانات اللي أنا كنت بحميك منهم يبتدوا يخافوا منك زي ما بيخافوا مني تبتدي تنتصر عليهم تبقى أنت فوقيهم شايفهم هم مش شايفين بيعبر عنها إزاي هنا كتب المزمور في نفس الآية الآية 14 اللي احنا قرناها الآية 4 بخوا فيه يظللك وتحت أجنحته ده النص الأول في الآية بص النص الثاني في الآية بيقوله إيه ترس ومجن حقه لو ده بيكتب موضوع إنشاء أدي له سفر يعني ده لو موضوع إنشاء و... ليه في جملة واحدة في آية واحدة النص الأول بيقتبس تشبيه بيشبهني بفرخ فرخ النصر إن أنا فرخ نسر بخش تحت الجناحات النص الثاني في الجملة بيقول ترس ومجن حقه الترس والمجن مين بيتعامل معهم؟ الجندي شوف النقلة يعني بعد ما كنت انا فرخ نسر بيشبهني بان أنا جندي بلبس الترس والمجن تشبيهين غير بعض خالص بس هو ما بيكتبش إنشاء. ده وحي. لرب عاوز عايز يقول لي في نفس الجبل. هتبتدي فرخ نسر بس مش هتتنك فرخ نسر لازم يجي في وقت تعمل ايه؟ تكبر. إلهك اسمه رب الجنود. مش رب الفراخ. انت في مرحلة بتبقى صغير. بس أبوك اسمه رب الجنود. يعني كل اللي عنده ايه؟ جنود. كلهم جنود ما فهمش حد صغير في السماء لما نطلع كده الكنيسة مشبهة أو مؤمنين مشبهين حوالين العرش باربعة وعشرين ايه شيخ مش طفل مش طفل مينفعش تعيش طفل شيخ يعني يرمز الايه حكمة الادراك الوعي الخبرة مين بيعملنا شيوخ الخبرات التعامل الرب ربي بيجزني فيها ترس ومجن حقه ربي بيقول لي بعد ما في أوقات طويلة أنا ادخلت وأنقصتك من حاجات عشان أنت منقدرش توجه عاوزك بقى تبتدي تدرس إيه حقه إيه الترس والمجن حاجة واحدة مش ميت حاجة ما تخافش يعني مش عندنا ميت حاجة عندنا حاجة واحدة اسمه حقه يعني إيه حقه حق الله ده هو اللي بيسلحني ضد إبليس فالرب يقولي أنا ده اتدخلت كتير ومنعت ان الضربة تدنو من خيمتك أصلا بس ده ما يريحنيش يعني ده مش حاجة حلوة أنا أرتاح لو شفتك بتواجه إبليس وتعمل ايه وتنتصر أعلى من إبليس الرب جلسنا في السماويات فوق كل رياسه وقوة وسيادة وسلطان احنا مفروض نبقى اعلى من ابليس ازاي يبقى اعلى من ابليس بالحق ليه؟ لان ابليس سلاحه الوحيد الكذب عكس الحق ايه الكذب الرب قال عنه انه هو الكذاب وابو كل كذاب او ابو كل كذب حسب ترجمات تانية يعني ابليس سلاحه الوحيد اللي بيحربنا بيه الكذب لازم يكذب ليه لازم يكذب ما يقدرش يقول لك الحق ليه ايه الحق عن إبليس الكتاب مكلمنا عنه ان إبليس ده ملاك ساقط مش كده وآخر وإيه جهنم مش كده ينفع إبليس يروح لحد يقول له أنا ملاك ساقط وآخر جهنم امشي ورايا مش ممكن إبليس مش ممكن يتكلم بالحق الرب قال كده لا يقدر ان يتكلم بالحق لان ليس فيه حق لو اتكلم بالحق محدش يمشي وراه فسلاح ابليس الوحيد انه يكذب عليك يحسسك ان هو عنده حاجه حلوه ليك انه عنده مستقبل يقدر يدهولك مع ان هو نفسه ما عندهش مستقبل هو نفسه مستقبله في الجحيم فكل محاولات ابليس معانا جوهرها كذب طب ايه اللي يفضح الكذب؟ الحق فالرب بيقول لي كل ما تتسلح بالحق كل ما تقرا الحق كل ما تمتلي بحق الله يجي إبليس يكذب عليك يلاقيك إيه؟ لابس ترس ومجن كل ما يرمي عليك سهم وملتهب بتعرف تصده بتصده بإيه؟ بالحق فاكرين الرب يسوع لما جاله إبليس في التجربة على الجبل رد بايه مكتوب يعني الرب يسوع نفسه ما استخدمش سلطانه ضد ابليس قال له امشي ما تجربنيش لا سابه يجربه يعني في وقت ممكن الرب ما يسمحليش بالتجربه اصلا بس ربي سروره ان ابليس يجي يجربني وانا اعرف ايه ارد ارد بايه بمكتوب مكتوب مكتوب ابليس ما يتكلم مع المكتوب ثلاث مرات الرب قال له مكتوب خلصت عشان كده ابليس بيبذل مجهود شاق مع كل المؤمنين النهارده إن الكتاب بالذات يبقى مش مفتوح قدامك. يعني روح كنيسة احضر اسمع وعظ رنم سبح اتنطط اعمل كل حاجة اطلع مؤتمرات اخدم حتى. بس ما تفتحش الكتاب. ما تقراش الكتاب. ما تدرس الكتاب. ما تفهمش حق الله ايه. عشان دايما يبقى في مساحة ذهنك يتلعب فيه. دايما يبقى فيه مناطق ضلمه ينفع يخدعك فيها ينفع يكذب عليك الكتاب المقدس فين مكانه النهارده في حياتنا مين فينا قاعد قدام الكتاب النهارده ولما اقول قاعد مش قرى ساعات نقرا كده تاديت واجب يعني نقرا كده وسالتك بعد ساعه انت كنت بتقرا ايه تلاقي نفسك نسيت مش ده المقصود مقصود ان الكلمه دي هي الحق هي اللي, اللي يعني أدرسها اسيبها تنزل جوايا لتسكن فيكم كلمة المسيح بإيه؟ بغنى بحيث لما يجي إبليس يجذب علي أعرف أنتصر أعرف أطير يبقى ليا جناحات أبقى أنا اللي شايف إبليس شفت الرسول كان يقول إيه؟ لأننا لا نجهل أفكاره يعني انا اللي فأسه مش إبليس اللي أنا تحتيه وهو اللي بيحاربني ويجربني. ده انا اللي شايفه. طب مين اللي رفعني فوقيه وخلاني يفهمه ولا أجهل أفكاره. الكلمة. فما تتوش نفسك في حاجات كتير. عاوز تنتصر الكلمة. ادرس كلمتك كتير. ادرس سيب الكلمة تسكن جواك. قوله رب فهمهاني. اوعى تاخد كلمة الله من فم الخدام. شوف أنا بقول لك إيه؟ تنساش الجملة دي أبنى. أوعى تاخد كلمة الله من فم الخادم. ان كل خادم بيجي يقول لك الكلمة من إيه؟ من منظوره، من مفهومه، من اللي هو عاوز يوصله لك. لكن أنا بقول لك ادرس الكلمة كما خرجت من فم الله. ليها أعمقها اللي تخصك إنت. لحدش عارفين لك الروح القدس بس اللي يقدر يأخذ من الكلمة ويقول لك اللي انت محتاجه في ناس بتفتكر ان طب انا بحضر كنيسه وبسمع خدمات فخلاص مش محتاج اقرا الكتاب فيش حاجه اسمها كده يعني دور الخادم انه يفتح معاك الكتاب يسهل لك انك تفتح الكتاب لكن لو خدته بديله عن الكتاب كارثه ودي بلق ضرب مضروبين بيها في بلادنا عشان كده تلاقي كل واحد فاهم الكتاب ايه بشكل غير التاني. وده بيتكلم بالكتاب وده بيتكلم بالكتاب وده ب... وكلهم عكس بعض حاجة غريبة جدا. ارجع للكلمة. افتح الكلمة كل يوم. اقول له يروح الله كلمني. كلمني باللي انت عاوز تقوله لي انا. باللي انت عاوز توصله لي انا. ندي مثال صغير كده. افرده انا وانا في مرحلة الطفولة مرحلة الخوافي كان في شيطان كده عاوز يضربني سهم كبرياء. وانا لسه طفل في الايمان كده رب اداني يتامل حلو في مره ولا الدنيا خدمه ولا بتاع فابليس جاي عاوز يضربني سهم كبرياء عاوز يقول لي انت حاجه ما حصلتش يعني ايه ده ايه العظمه دي يعني الرب شاف ان انا لو اتضربت في الوقت ده سهم الكبرياء ده هتكبر ليه وهنا انا مش فاهم حاجه وربنا عامل معي حاجه كويسه فممكن في الوقت ده اصدق ان انا ايه حاجه كويسه فجاء الرب واخدني تحت جناحاته ومانع السهم ده لا تدنو ضربه من خيمتك فما انضربتش السهم ده الحمد لله فما اتكبرتش لكن بعد عشر سنين من دراسه الكتاب والكلمه وفاجئ الرب بينادي ابليس يقول له من عشر سنين انت كنت عاوز تضرب الواد ده سهم كبرياء وانا منعتك هات سهم الكبرياء بتاعك واضربه ايه ده مخلاص لبس الايه الترس والمجان فمي يجي ابليس ينشن علي ده انت ايه اللي دي ايه الخدمة الرائعة دي ده انت اجي صادد السهم ده بايه بقاية من كتاب رب بيقول مثلا ان بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا ليس يسكن في أي في جسدي شيء صالح اوع تقنعني ان انا كويس انا ولا حاجه ده انا من غير الرب ما كنتش اقدر اعمل اي حاجه من الحاجات دي انا ما أي اي شيء صالح لو في شيء كويس خرج مني ده بتاع مين طفيت الايه طفيت السهم طفيته بايه بالحق ابليس لو اني مش مش بكبر ممكن يضربك تاني يوم بسهم عكسه يحبطك يعني شوف بيعرف يلعب على دي وعنة دي يسمع، يستنى مثلا ظرف صعب عدي فيه ويقولك ده الرب سابك ده أنت اي انت أي إيمان انت ملكش أي وزن و... هو نفسه اللي كان بيقولك امبارح إن ده أنت حاجة ما حصلتش عنده استعداد بكرة يحبط منك خالص يعني وقتها هصد السهم ده بحاجة تاني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني أنا صحيح ولا حاجة أنا صحيح ضعيف بس ده ما يخلينيش أنكسر ليه؟ رب وعدني ان فيه أقدر أعمل كل حاجة وهكذا كل ما يبيس يحاول يضربك أنا معي إيه؟ حق ده مرضي في الحالة دي أنا صديت السهم فما تكبرتش يبقى في الحالتين أنا ما تكبرتش لما كنت تحت الخوافي ما تكبرتش ولما بعد عشر سنين رب سمح لي أن بالسهم ده ما تكبرتش بس هل الاثنين زي بعض؟ بعض. في الحالة الأولى أنا كنت منصور على الكبرياء الرب ما سامح ليش أواجه الكبرياء نصرني على الكبرياء غلفني بروح ناعم جميل اسمه روح التواضع على فكرة الروح ده مش بتاعنا ده روح الله برضو الروح الوديع الهادي اتغلفت بروح في وداعه فما تكبرتش بس بعد عشر سنين اتعرضت للهجوم وما تكبرتش. مش لان الرب غلفني بقى بخوافيه لكن لاني عارف الحق وفاهم ان انا ولا حاجه فاهم كل ما يجي ينفخ فيا تنفخ مين انا فاهم الحق انا ولا حاجه ولآخر يوم في عمري كمؤمن وكخادم هأظل في ذاتي ولا حاجه ولو في خير او بركه في حياتي هيبقوا بتوع مين بتوع الرب الحق ده حماني من الكبرياء في الحاله الاولى انا كنت منصور في الحاله الثانيه انا ايه كويس ان انتوا عارفين انا بقى اسمي منتصر مش منصور انا انتصرت على الكبرياء انتصرت على الكبرياء بايه بالحق بالحق بالدرس ومجنن حقه عاوز اقول لحضراتكم مكان الكتاب المقدس ايه في حياتكم هل الحق مليني ولا أنت معتمد انك تسمع وعظ أو تاخد الحق من فم خدام هو هتقع في المطب ده خد الحق دايما قدام الله من روح الله وانت أمام كلمة الله قل له رب عاوز كلمتك تسكنني بغنى اقراها كتير واقراها مرات متكررة واقعد قدامها وسيب الروح القدس يتعامل معاك إبليس شوية بشوية هيلاقي ما فيش منفذ عارف يجذب فيه عليك لأن الحق ملاك أمين؟ يبقى ده مستوى تاني في النصر الروحيه اسمه الانتصار منتصر وليس منصور اسمه ترس ومجن حقه نبص على ثالث مستوى في الانتصار الروحي عدد 13 احنا كنا خدنا المرة الفاتت على الأسد والصل قلنا اسد وصل دول أسلوبين من اساليب العدو لكن احنا عاوزين ناخد النهاردة كلمة تطأ بقى. سيبنا من الأسد والصل. على الأسد والصل تطأ. الشبل والصعبان تدوس. تطأ وتدوس. ده مستوى ثالث من الانصار الروحي. تطأ وتدوس يعني ايه بقى؟ فيهم ايه؟ يكلمون عن حاجة اسمها السلطان، عاوز أفرد لها وقت أطول شوية نتكلم فيه دي لأنها حتة يعني مش موجودة أصلا في حياتنا وفيها نظريات كتير عاوزين نفهمها جبناها منين فاكرين الرب لما قال للتلاميذ في لوقا عشرة أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا شفت الددوس طط وتدوس أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو إيه ده بقى هل ده برضه انتصار؟ لا ده حاجة اعظم حاجة اعظم ولا منصور حاجة اعظم للمنصور والمنتصر ده حد بيدوس عنده سلطان أن يدوس على الاسد وعلى الصل ولا يضر شيء وعلى كل قوة العدو ايه المستوى ده؟ دعوني نفهمه شوية مع بعض الأسلاحة اللي فاتت أو السلاح اللي رب كلمنا عنه في المستوى منتصر ده هو لإيه؟ الحق ترس ومجن حقه اللي عارف السلاح اللي كان بيلبسه الجندي الروماني يعرف أن الترس والمجن أسلحة دفاعية الترس كان بيلبسه على صدره عشان لو انضرب بأي سهم أو حاجة ما يصبوش والمجن كان بيبقى مسكه في ايده عشان لو جاي له من اي حته يقدر يحمي نفسه بهذا المجن فالترس والمجن اساليب دفاعية فالحرب الروحية فيها ان الرب ينصر وفيها ان انا انتصر على الحرب الموجهة ضدي ادافع عن نفسي لكي لا اصاب بس هل الجندي هيتنه طول عمره يدافع يعني هيتنه طول عمره امله انه ما ينغلبش معظم المؤمنين على الفكرة عايشين اعظم اماله انه ما يتغلبش يعني لو عدى يوم حس انه موقعش في حاجة بيبقى ده يعني اعظم في جندي في الدنيا شغلته انه ما يتغلبش ولا شغلته انه يعمل ايه يغلب اي جيش في الدنيا ان الأولا لازم ابقى من غلبش ده أولا بس بعد كده لازم إيه؟ أغلب يعني أنا داخل حرب عشان أنتصر مش داخل حرب عشان أصد الهجوم علي لا لكن إبليس نجح بتكسيف حربه على المؤمنين ومن ما المؤمنين بيقعوا في الحرب دي وبينهزموا بقى أعظم آمالنا إن إحنا ما ننغلبش وبنعتبر ده الانتصار لا مش ده الانتصار لما الرب دعانا ككنيسة دعانا ان احنا ننتصر على ابليس يعني ايه ننتصر مش لما يهاجمني اغلبه لا انا اللي ابادر بالهجوم والانتصار انا اللي حدد ارض المعركة فين ابليس نجح في انه يخلي ارض المعركة جوانا يعني عايشين عمرنا بندافع عن نفسنا عايزين نتحرر مش عارف من ايه ونتحرر من القيد الفلاني ومن الحزن الفلاني ومن الالم الفلاني مين نقل المعركه جواك المعركه ارضها بره الرب قال اذهبوا الى العالم يبقى مين اللي رايح للتاني احنا اللي رايحين العالم ده ارض ابليس مملكه ابليس في العالم فالرب يقول اذهبوا الى العالم يبقى انا اللي بهاجم مش العالم اللي جاي لي وأنا اقصى أمالي إن أنتصر على العالم يعني ما يغلبنيش يعني أعيش مش مين خلى المعركة كده ايه ده ده مفروض الكنيسة هي اللي بتبادر هي اللي معاها زمام المبادرة على فكرة الجيش اللي بيبادر في الهجوم هو دايما المنتصر إحنا كمؤمنين بص علينا كده دايما إحنا اللي بناخد رد الفعل مش الفعل لكن الكنيسه الاولى الرب لها خدوا الفعل اذهبوا الى العالم اجمع اكرزوا بالانجيل الخليقه كلها ايه ده ده, ده عكر عقر دار العدو ايوه وجيبوا ناس من امنوا واعتمد خلص خلص من ايه مملكه الشر يبقى انا رايح مملكه الشر اخد منها الرب كان قالها في مثل جميل لما قال لهم لو في شخص قوي بيبقى قاعد في بيته حارس بيته عشان محدش ياخد منه حاجة. إلى أن يأتي من هو أقوى منه. يبقى مين اللي للراحل للثاني؟ الأقوى منه. هو اللي جاي له. إلى أن يأتي من هو أقوى مني يربط القوي وحينئذ ينهب أمتعته. الرب كان بيتكلم عن مين؟ إبليس. إبليس قاعد في العالم حاطط سلطانه على الناس كلها. دي ممتلكاته. مش عاوز حد ياخد منه حاجة. انا مش مستني ابليس يجي يحرمني انا اللي مفروض اذهب الى هذا القوي واعمل ايه اربطه اربطه دي فيها ايه بقى سلطان واخد منه الناس ينهب امتعته هم الناس رب قال لعلكنيسه لما قال لي بطرس انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي الكنيسه دي هتعمل ايه رب يكمل وابواب الجحيم لن تقوى عليها إيه أبواب الجحيم؟ هل الأبواب جاية تحربني ومش هتقوا عليا؟ مفيش أبواب بتحالوا؟ معناها رب بيقول الكنيسة دي هي اللي هتروح للأبواب اللي قفلها إبليس على الناس هي نفس الفكره إبليس قافل على الناس الذي فيهم إله هذا الضر قد أعمى اذهان غير المؤمنين إبليس قافل أبوابه على الناس دور الكنيسة تعمل الرب اللي مأسسها على الصخر دي شغلتها إيه في العالم؟ تذهب إلى أبواب الجحيم عشان تفتحها وتخرج الناس منتشلين من النار زي ما الكتاب بيقول لنا ووعد الرب إن أبواب الجحيم دي مش هتقوى أمام الكنيسه هتتفتح ايه ده؟ يعني نفود إحنا اللي بنهاجم مش أنا قاعد يعني آخر طموحي إن الوضع الجتة اللي في الحارة عندنا ده أنتصر عليه لأ دي مرحلة بس بعد شوية أنا ده هي دور تاني لازم أبادر أنا بالهجوم على مملكه الشر ابليس له حصون كتيره في بلدنا مناطق محصنه قافل على اذهان الناس وعلى ارواح الناس باكاذيب واضاليل كتيره جدا مين بيقتحم الحاجات دي لا احنا قاعدين كافين خيرنا شرنا بس هو يبعد عننا يعني هو بس هو ما جيش ناحيتي يعني بس نقضيها كده يعني كافين خيرنا مين ايه ده ده أنا لما بس بنتصر على الخطيئة اللي في حياتي بعتبر نفسي كده مين قال كده؟ ده مرحلة بس لازم يجي في وقت أنت تخرج ناس من الجحيم لو سألنا احنا بنقرب من آخر السنة النهاردة لو سألنا في السنة اللي فاتت دي أنا نشلت كام نفس من الجهنم كم مرة انفتحت أمامي أبواب الجحيم كم مرة ربطت القوي ومنعته عن نفوس معينة وخدت النفوس دي للمسيح تقدر تقول لا ده أنا أقصى أمانية بس إن السنة تعدي يعني وأنا يعني لسه في دايره الايمان يعني ما ارتدتش يعني إيه ده مين قلل طموحنا أوي كده كنيسة مفروض تخزوا العالم تخزوا مناطق مين اللي كان بيروح للتاني رسول بولس ولا العالم رسول بولس كان قاعد العالم بيهاجمه وهو عمال يهاجم في العالم وبس نفسه يطن كويس يعني ولا افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه رسول بولس كان بياخد شنطته وهو اللي ينزل لبلاد معينه وينزل يجول في شوارع البلاد دي وجواه انه ياخد البلد دي للمسيح هو اللي رايح لابليس مش إبليس اللي كان بيجيله وميسبش البلد إلا ما ياسس فيها إيه؟ كنيسة وتنفتح فيها أبواب الجحيم ونفوس كثيرة تخلص ويسيبها ويروح بلد تاني ويروح بلد تاني ويلف ويرجع ويرجع رحلة بشرية تانية ورحلة بشرية تالتة دي صورة للمؤمن ده صورة المؤمن يهاجم مش يدافع دي تطأ وتدوس بس عشان ده يحصل محتاجين حاجة اسمها ايه؟ احنا اتفقنا السلطان يعني ايه سلطان؟ إبليس قاسر الناس بايه؟ احنا قلنا إبليس قاسر الناس اوقاف الأبواب على الناس بايه بقى؟ بقى سليم بالكذب زي ما اتفقنا بالأمراض بالمخاوف بالأرواح الشريرة مش كده؟ نسمق مقصوره في الحاجات دي كلها طيب أنا عاوز أروح أربط القوي وفك الناس عشان أفك الناس يبقى لازم عندي إيه لو هو ربطه بمرض يبقى لازم يكون عندي إيه شفاء عشان كده لما الرب بعت التلاميذ لو تفتكروا رب أعطاهم سلطان قال لهم اشفوا فو مرض طهروا برص أقيموا موتة أخرجوا شياطين ليه وهي هي دي السلطان ما هو ماسك ماسك الناس بكده لو انا رحت قعدت اتكلم اتكلم اتكلم بس ما مدتش ايدي على القيد اللي الناس مربوطه بيه طب ما انا ما عملتش حاجه اللي بيسمعني عاوز يخلص بس هو مقيد بمرض مقيد بروح شرير مقيد فعشان ينفع افك الناس لازم يبقى عندي ايه سلطان الرب نفسه كان بيتكلم في المجمع اللي مربوط بالشيطان يعمل ايه يصرخ ويخرج الرب عنده سلطان لأن الكلمة تبقى لها سلطان لو قلنا إن أنا برايح للناس بس بكلام بس ما عنديش سلطان أعمل حاجة ناس مقيدة بأرواح شريرة ناس مقيدة بالخوف ناس مقيدة بأعمال سحر وحاجات كتيره زي كده بلادنا مليانة الحاجات دي كلها الكنيسة بتروح كل مادتها كلام أنت بتنزل أي بيت بتنزل أي بتتكلم مع أي شخص كلام كلام كلام هو بيسمعك. بس عايز يقولك أنا متأيد. ما عندكش حاجة أكتر من كلام. تقدرش تفقني. لو فاكتني انا أجي لك على طول. ما فيش حد بيحب يبقى مربوط يعني. لو كلامنا ما ارتبطش بسلطان. يبقى مالوش تأثير. بطرس نازل إلى الهيكل عشان يتكلم عن الرب. قابل المقعد على باب الجميل. أقام. دخلوا وتكلم ناس كتيرة جات للرب ليه؟ الكلمة مربوطة بايه؟ سلطان أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء فين بقى السلطان ده؟ ليه اتنهار ده كرازتنا كلام؟ وعشان كده احنا مستضعفين لأن اخرنا كلام ولو انت بتتكلم اللي قدامك بيعمل ايه بيتكلم هتفتح الكتاب هيقولك الكتاب محرف بس خلاص جره قلم لغالك اللي انت بتستخدمه ده. كل ما تتكلم بالكلمه يقول لك كتابك ده محرف طيب إيه بقى الدليل اللي في ايدي يقول ان الكلام ده مش محرف ولا حاجه فين السلطان بتاع الكنيسه الاولى في إخوة لما ما فيش السلطان دا قال لكي بالسلطان دا خلص. السلطان دا كان في العصور الايه؟ الاولى لكن دلوقتي ما بقاش فيه السلطان دا. فيش اي حاجة في كلمة الله تقول لي ان السلطان دا مربوط بزمن. الرب قال هذه الايات تتبع المؤمنين. مش تتبع الرسل. لأ هذه الايات تتبع المؤمنين. اذا طول ما في ايمان باسم الرب في ايه؟ التأييد لهذا الايمان والدليل والبرهان على هذا الايمان واحد يقول لك اصل الكتاب ما مكتوب وهل بعد ما الكتاب اتكتب ما بقاش محتاج تايد زي ما الكلمه الشفهيه ما كانت محتاجه تايد الكلمه المكتوبه محتاجه تايد ايه الفرق يعني الرسل كانوا بيتكلموا بسلطان الروح القدس ومحتاجين الدليل اللي يقول ان ده كلام الله هل بعد ما اتكتب انا ما بقتش محتاج طب ما هو الكتاب ده دلوقتي إنه إيه؟ اتحرف. طب أنا محتاجه للكلمه المكتوبة دليل برضو. يعني ما احترمنا للكل. السلطان مازال موجود كما هو وكما نطق به الرب وكما كان في الكنيسة الاولى. بس ليه بقى عاوزين نتجاوب ليه النهاردة احنا مش شايفين هذا السلطان. اه. دي بالحتة اللي عاوزين نقولها ونختن بيها يعني. مش لان السلطان ما بقاش موجود. واحد يقولك زمن المعجزات احنا ما عندناش حاجة اسمها زمن المعجزات عندنا حاجة اسمها إله المعجزات لو هو زمن معجزات ممكن أقولك زمن المعجزات خلص لكن أنا عندي إله المعجزات إله المعجزات حد يقدر يقول ان النهاردة ما بقاش يعمل اللي كان بيعمله انه تغير ليس عنده تغيير ولا زل دوران إله المعجزات اللي تجسد وجه عايش عندي ولقيته بيمد إيده على المرضى يشفيهم هو هو ما تغير محدش يقول انه عنده تغيير أو ظل دورة أمان ليه ما فيش بقى السلطان بتاع النهاردة ده بتاع الكنيسة الأولى السبب اللي احنا قلناه من شوية إنه هو مستويات منصور وبعدين إيه منتصر إمتى بنتصر لما تميلي بالإيه بالحق بعدها بيديني إيه سلطان. فالسلطان ده مؤسس خلي بالك على ان المؤمن اللي بياخد السلطان ده يبقى عنده ايه الحق ليه ركزوا معي السلطان ده عامل زي السلاح سلاح السلاح ده خطر افرضوا انا مثلا بشتغل في الدخلية والدخلية مسلميني طبنقا برجع البيت اخر النهار ابني اللي عنده سنتين يشبط في الطبانجه عاوز يلعب بيها اديني الطبانجه اديني طبانج عاوز يلعب بالطبانجه وعاوز يلعب عسكر وحراميه وبتاع بالطبانجه يا. اديله الطبانجه يلعب بيها ما ينفعش لو مسك الطبانجه هيعمل ايه هيؤذي نفسه وهيؤذي اللي حواليه طب افرض بقى جه معيط ومدبدب في الارض وقال مش هتعشى لما العب بالطبنج اديها له بقى عشان نشتري دماغه يقفل مفيش طبنج ليه هت... هتاذي نفسك لما الابن ده يكبر ويخش كليه شرطه مثلا ويدرس السلاح ويعرف يتعامل معاه ازاي من غير ما ياذي اديله الطبنج ده نموذج بسيط خالص السلطان إن رب يديك سلطان ده سلاح هتستخدمه لحساب إيه؟ لحساب الرب ولا ممكن تأذي بيه غيرك وتأذي بيه نفسك تخيلوا الرسول بولس كان عنده سلطان إحنا عندنا تخيل عن السلطان إنه بس للخير يعني سلطان شفاء سلطان تحرير سلطان اخرج شياطين السلطان ده يشمل حاجات كتير قوي الرسول بولس كان عنده سلطان اذى مش يشفي يمرض تخيلوا الرسول بولس نزل اول رحلته التبشيريه خالص الاولى نزل في جزيره قبرص وراح لوالي الجزيره كان بيتكلم معاه بكلمه الله كان في ساحر اسمه بريشوا قعد يلغوش على كلام الرسول بولس عشان الوالي ما يركز وما يقبلش الإمام. لقينا الرسول ورزقه مطلع الطبانجة. شوف الطبانجة دي. اللي باصص على الرجل ده وقال له يا ابن إبليس يا عدو كل بر أمازلت تفسد طرق الله المستقيمة هأنت تكون أعمى لا تبصر نور الشمس إلا حين. بس الطبانجة دي. الرجل تعمى بسبب المعجزه دي الكلام اللي بيقوله الرسول بولس اكتسب قيمه عند الوالي والوالي آمن بسبب الايه دي ايه رايكم في الطبنجه دي اللي يلغوش تخالوا لو السلطان ده عندنا النهارده اللي يلغوش علينا كده واحنا بنوعظ كنت ترمد الإبرة دلوقتي تسمع ما كانش حد يلغوش خالص مش كده احنا النهاردة كام طيفة وجوه كل طيفة كام جماعة وكله ضد بعضه وكله فاهم انه هو اللي صح وغيره غلط لو عندنا النهاردة سلطان ان اللي يلغوش علي أو يعكسني أو يقول كلام غير اللي انا بقوله اعميه كان زمان الكنيسة كلها ايه النهاردة مشيش بيش كان زماننا كلنا بنيجي من حد مسحبنا يعني الحمد لله ان ما عندناش سلطان الحمد لله لغايه الوقت ان الرب مش مدينة السلطان دا الرب بيقول لي لانك انت مش ناضج ليه الرسول بولس كان عنده سلطان لانه ناضج يعني ايه ناضج عرف الحق الرسول اول ما عرف الرب يسوع قعد ثلاث سنين في صحراء العربيه يعمل ايه السلطان ده مش أول حاجة بتقابلنا كده أول مرة بنقامن. بس بيتملي بحق الله. بيتملي بفكرة الله. بعد كده رب يقول له خد المسدس ده. وأنا مطمئن إنك هتتصرف بيه صح. وهتتصرف بيه للخير. وهتتصرف بيه لحساب الرب مش لحساب نفسك. بص علينا النهاردة لما بيحصل معجزة في الكنيسة. مثلا يقول لك الكنيسة دي مش عارف ظهر فيها إيه. أو الكنيسه دي في صورة بتنزل إيه. أو على طول ده يستغل لإيه؟ لحساب الطيفة دي شوف احنا بت فيها كنيستكم فيها كده يبقى احنا اللي صح رب عمره ما هيدي سلطان يقول لمجد الناس ويقول ان ناس تبقى بتكايد ناس ينفعش السلطان الرب دا كان لحساب مين؟ لحساب الرب بس ما بيروحش لحد تاني رسول بولس ده اللي كان معاه السلطان العظيم ده الطبنج العظيمه دي راح بعد كده بلد اسمها فليبي ووعظ اول وعظه او اتكلم مع اول جماعه قابلها في فليبي وكانت اليه موجودة وخلصت ثاني مرة لقى روح ساكن في امراه عرافه طرد الروح من من العرافه دي بعد الموقف دوت اتهاجم من اهل المدينه وانضرب ضرب شديد جدا وقامت عليه البلد كلها طب ما احنا عارفين ان الرسول معاه ايه طبنجه مش كده دي ما قاعدين نتوقعين بقى امتى الرسول هيجي ساحب سحب الطبنجه عامل الناس كلها ما انت عندك سلطان انك تعمي ليه مش عمال على بطال السلطان ده السلطان ده رب مدهوني عشان استخدمه بحسب فكره وده, وده اللي مخلي الرب متطمن انت مش خايف تدي الرسول بول السلطان يعمل ناس مش خايف يستخدمه غلط مثلا لانه مليان بالحق الرسول رفع قلبه على الرب قال له البلد اتقلبت علي وبيضربوني اعمل ايه استخدم السلطان الرب قاله لا انا سامح بكده ليه ثاني واحد ليا في البلد دي بعد اللي السجان والسجان ده ما بيحضرش اجتماعات ده عشان تروح له لازم تخش له السجن فمعلش انا عاوزك تنضرب وتخش السجن خلاص الرسول بولس سابهم يضربوه ويحطوه في المقطره ومبسوط جدا وكان يصلي ويسبح الله لانه عارف انه هنا في مكان وهو بينضرب كده هو في مشيئه الرب لغايه ما جالوا السجان ووصل كرازه و... ايه ده ايه النضج ده ان يبقى عندي سلطان وما استخدموش واسيب الناس تضرب فيا زي ما يكون ملياش حيله وانا عندي سلطان اه كده الرب يديك الطبنج لانك هتستخدمها صح احنا لما ساعات لنا فكر إن إن إحنا يبقى معانا سلطان على طول أول حاجة تيجي في بالنا آه يا رب دينا سلطان دينا سلطان ليه عشان محدش يقرب مننا إحنا بقى لو معندنا سلطان محدش من الناس اللي بتطاهدنا دي هتطاهدنا مين قال لك كده تلميذ كان عندهم سلطان كانوا بينضربوا وبيتسجنوا وبيتقتلوا لأن السلطان ده مش عمال على بطال بطرس اللي بالسلطان أقام ميت طبيسة هو نفسه انضرب هو نفسه اتسجن هو نفسه مات مصلوب السلطان ده مش عمال على بطال ده في التوقيت اللي رب عاوزنا استخدمه وبالشكل اللي رب عاوزنا استخدمه لو اتكلمنا في الحاجات دي مش هنخلص بس يعني أرجو ان ده يكون عنوان بحاول افسر لكم ليه ما فيش سلطان النهارده مش ان زمن السلطان خلص او ان الرب النهاردة ما بقاش شافي وما بقاش محرر من الارواح الشريرة اطلاقا الرب مازال لديه السلطان أن يشفي ويحرر من الأرواح الشرير. إحنا اللي لسه صغيرين إحنا اللي مش مليانين بالحق إحنا اللي لسه جوانا تحزب وانشقاق وطائفية و... فلو رب الدين السلطان هستخدمها لحسابي مش هستخدمها لحساب الرب مش هستخدمها لخير الناس فعشان كده مش مستخدم طب افرض عيطنا بقى ودبدبنا في الأرض وصلينا لازم أنت سلطان يدينا سلطان رب يقول لك اتفلق لم أقع زيان مفيش سلطان يوم الكنيسة تتضع وترجع للحق وترجع تنبذ الطائفية والشلاليه والتحزب ونبقى بنخدم اسم الرب بس وهدفنا نمجد اسم الرب بس هتلاقي السلطان بيعطى ليك من غير أي مجهود ومن غير أي صلاة حتى من غير ما تصلي لأجله التلاميذ ما كانش بتصلي لأجل السلطان لكن السلطان كان زي ما قال لهم هذه الايات تعمل إيه؟ تتبع يعني ماشيه ورايا مش أنا اللي ماشي وراه إحنا مش ماشيين ورا السلطان يعني مش عاوزين السلطان نمشي وراه لكن السلطان هو اللي ماشي ورايا يعني أنا بخدم بتكلم مع النفس تفاجأ ان النفس دي اتشفت بتسلم على واحد مريض هتفاجأ أنه بيقولك ده انا خفيت يعني أنت نفسك مش قاصد هتلاقيه بيخف لتتبع لان رب عاوز يقايد الكلمة اللي في فمك عند الشخص ده فبيديك الآية لكن لو الكلمة اللي أنا بقولها دي كلمة فيها تحز فيها حجل المجدي انا عمر من رب هيقايد مش, هيد... مش هينفع آية أرجو أن يكون الفكر ده وصل لنا بس عشان نبفاهمين إحنا نزلنا في زمن الآيات والعجاء طول ما الكنيسة موجودة طول ما في مؤمنين ودعوه الرب ليهم اذهبوا إلى العالم أجمع موجودة يبقى في آيات وعجاب احنا ما بدون الآيات وعجاب كلامنا فاقد الكثير من السلطان بس ليه هي مش موجودة الرب مستنينا نتملي بالحق ونبقى ناضجين عشان لما يحط في ايدك حاجة سمينة زي كده يبقى مطمن انك هتستخدمها صح مش ضد الكنيسة التانية مش ضد الطيفة التانية لكن لحساب الرب فقط هنا الأسد والسلطة الشبل والسعبان تدوس في المرحلة دي أنا اسمي إيه بقى منصور ولا منتصر لا حاجة تالتة اسمها أعظم من منتصر الآية المحفوظة لينا اللي هي يعظم انتصارنا الترجمة بتاعتنا مش دقيقة قوي لو قريتها في أي ترجمة تانية نحن أعظم من منتصري يعظم انتصارنا يعني احنا اعظم من منتصرين عاوز اقربها لك يعني افرد انا ماشي في الغابة لا بيا ولا علي كده طلع لي اسد والاسد هجم علي فانا اعدت دافع وخبط ورزع في الاسد لغت ما اضطريت الاسد يهرب وما كلنيش انا اسمي انتصرت على الاسد لكن افرضوا أنا رحت الغابة مخصوص عشان الأسد أنا اللي رايح له مش هو اللي بيجي وطول ما أنا ماشي عمال كل ما قابل حد أقول له ما شفتش أسد أنا عاوز أسد لغت ما دلوني على العرين بتاع الأسد فجت داخل جوه لقيت الأسد نايم جت جايبه من ديله وجره ومطلعه بره ونزلت فيه ضرب ضرب ضرب لغايه ما عدمت العفل انا برضو اسمي منتصر لا اعظم من منتصر يعني ابليس لو هاجمني وما انتصرش علي ببقى انتصرت لكن لما انا اروح له لما الرسول بولس يروح ويفتح بلاد وياسس كنائس هو اسمه منتصر برضو لا يعظم انتصارنا امين يجي اليوم ونشوف في بلادنا اعظم من منتصرين بيدخلوا مجالات وبيفتحوا أبواب وبيخشوا مناطق إبليس ساد عليها لسنين وبيفكوا نفوس ويحرروهم ويفتحوا أبواب الجحيم وينتشلوا من النار يبقى الرب بينصرني وبعد كده بيعلمني ألبس الترس والمجن وانتصر ترس ومجن حقه وبعد كده الرب بيديني سلطان وبيقول لي روح هاجم وهات نفوس للمسيح دي الثلاث مستويات للرب دي بقى اللي هي ارفعه يبقى في مرحله الرب بينصرني لكن في مرحله الرب بيعمل ايه يرفعك يخليك اعظم من ابليس تدوس على الحياة والعقارب ولا يضرك شيء ناخد دقيقتين نصلي